قال المؤلف رحمه الله وأجاب القائلون بالعذر بالفترة أيضا عن الآيات التي استدل بها مخالفوهم كقوله ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما إلى آخر ما تقدم من الآيات بأن محل ذلك فيما إذا أرسلت إليهم الرسل فكذبوهم بدليل قوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وأجاب القائلون بتعذيب عبدة الأوثان من أهل الفترة عن قول مخالفيهم إن القاطع الذي هو قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا يجب تقديمه على أخبار الآحاد الدالة على تعذيب بعض أهل الفترة كحديثي مسلم في صحيحه المتقدمين بأن الآية عام والحديثين كلاهما خاص في شخص معين والمعروف في الأصول أنه لا يتعارض عام وخاص لأن الخاص يقضي على العام كما هو مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة رحمه الله كما بيناه في غير هذا الموضع فما أخرجه دليل خاص خرج من العموم وما لم يخرجه دليل خاص بقي داخلا في العموم كما تقرر في الأصول وأجاب المانعون بأن هذا التخصيص يبطل حكمة العام لأن الله جل وعلا تمدح بكمال الإنصاف وأنه لا يعذب حتى يقطع حجة المعذب بإنذار الرسل في دار الدنيا وأشار لأن ذلك الإنصاف الكامل والإعذار الذي هو قطع العذر علة لعدم التعذيب فلو عذب إنسانا واحدا من غير إنذار لاختلت تلك الحكمة التي تمدح الله بها ولثبتت لذلك الإنسان الحجة التي أرسل الله الرسل لقطعها كما بينه بقوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل الآية وقوله ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى كما تقدم ايضاحه وأجاب المخالفون عن هذا بأنه لو سلم أن عدم الإنذار في دار الدنيا علة لعدم التعذيب في الآخرة وحصلت علة الحكم التي هي عدم الإنذار في الدنيا مع فقد الحكم الذي هو عدم التعذيب في الآخرة للنص في الأحاديث على التعذيب فيها فإن وجود علة الحكم مع فقد الحكم المسمى في اصطلاح أهل الأصول بالنقد تخصيص للعلة بمعنى أنه قصر لها على بعض أفراد معلولها بدليل خارج كتخصيص العام أي قصره على بعض أفراده بدليل والخلاف في النقض هل هو إبطال للعلة أو تخصيص لها معروف في الأصول وعقد الأقوال في ذلك صاحب مراقي السعود بقوله في مبحث القوادح منها وجود الوصف دون الحكم سماه بالنقض وعات العلم والاكثرون عندهم لا يقدح بل هو تخصيص وذا مصححه وقد روي عن مالك تخصيص إيك الاستنباط للتنصيص وعكس هذا قد رآه البعض ومنتقاد الاختصار النقض إن لم تكن منصوصة بظاهري وليس فيما استنبطت بظائري إن جاء لفقد الشرط أو لما منع والوفق في مثل العرايا قد وقع فقد أشار في الأبيات إلى خمسة أقوال في النقد هل هو تخصيص أو إبطال للعلة مع التفاصيل التي ذكرها في الأقوال المذكورة واختار بعض المحققين من أهل الوصول أن تخلف الحكم عن الوصف إن كان لاجل مانع من تأثير العلة أو لفقد شرط تأثيرها فهو تخصيص للعلة وإلا فهو نقض وإبطال لها فالقتل العمد العدوان علة لوجوب القصاص اجماعا فإذا وجد هذا الوصف المركب الذي هو القتل العمد العدوان ولم يوجد الحكم الذي هو القصاص في قتل الوالد ولده لكون الأبوة مانعا من تأثير العلة في الحكم فلا يقال هذه العلة منقوضه لتخلف الحكم عنها في هذه الصورة بل هي علة منع من تأثيرها مانع فيخصة تأثيرها بما لم يمنع منه مانع وكذلك من زوج امته من رجل وغره فزعم له أنها حرة فولد منها فإن الولد يكون حرا مع أن رق الأم علة لرق الولد إجماعا لأن كل ذات رحم فولدها بمنزلتها لأن الغرور مانع منع من تأثير العلة التي هي رق الأم في الحكم الذي هو رق الولد وكذلك الزنا فإنه علة للرجم إجماعا فإذا تخلف شرط تأثير هذه العلة التي هي الزنا في هذا الحكم الذي هو الرجم ونعني بذلك الشرط الإحصان فلا يقال إنها علة منقوضة بل هي علة تخلف شرط تأثيرها وأمثال هذا كثيرة جدا هكذا قاله بعض المحققين قال مقيده عفى الله عنه الذي يظهر أن آية الحشر دليل على أن النقب تخصيص للعلة مطلقا والله تعالى اعلم ونعني بايه الحشر قوله تعالى في بني النضير ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الاخره عذاب النار ثم بين جل وعلا عله هذا العقاب بقوله ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله الايه وقد يوجد بعض من شاق الله ورسوله ولم يعذب بمثل العذاب الذي عذب به بن النضير مع الاشتراك في العلة التي هي مشاقة الله ورسوله فدل ذلك على أن تخلف الحكم عن العلة في بعض الصور تخصيص للعلة لا نقض لها والعلم عند الله تعالى أما مثل بيع التمر اليابس بالرطب في مسألة بيع العراية فهو تخصيص للعلة إجماعا لا نقبل لها كما أشار له في الأبيات بقوله والوفق في مثل العرايا قد وقع أيها المستمع الكريم حسبنا ليلتنا هذه ما مضى ويكون حديثنا ليلة غد آخر الحديث في مسألة أهل الفترة وما يظهر للمؤلف في تلك المسألة إن شاء الله تعالى فإلى ذلك الحين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته